دعاء الهم والحزن يقول اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضائك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو انزلته في كتابك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 والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال